وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجعيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم ولا تعتدوا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 قدتم الايمان، فكفّرته اضعا عشرة مساكين من أوسط ما تعمون أهريكم أو كسوتهم أو تحرير رقابه، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفّر جايمانكم إذا علّفتم.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 إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبراء في الخمر والميسن ويسدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذرون فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَعَلَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوا آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوا مَنْ ثَمَّ اتقوا واحسن والله يحب المحسنين يا ايها الذين امنوا لا الله بشيء من الصيد تنالوه ايديكم ولماحكم ولماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب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 منك هديا لغ الكعبة كفرت طعام مساكين أوعدل ذلك أوعدل ذلك صيام اللي يذوق وبل أمر عف الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله من والله وزير دون تينقان اعل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم وللسياره وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمه واتقوا الله الذي إليه تحشرون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 أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتبون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فَتَبَارَكَ اللَّهُ يَا لِلَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَلْ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تبدلكم أفى الله عنها والله غفور حليم قد سالها قول من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله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 سَلَّاَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَا أَنَا أَوَلَوْ كَانَ أَبَاهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا مَنْ ظَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِنَّ اللَّهَ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةَ بَيْنَكُمْ إِذَا حار أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ وَعَلَى الْيَتَامَىٰ كَفَالَةٌ حَتَّىٰ يَأْفُوا ۚ وَلِلْيَتِيمِ مِيرَاثُهُ مِثْلُ فِي الْأَرْضِ فأصابتكم مصيبة الموت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 أنه مستحق إذا خراني أمان مقامه ما من الذين استحق عليهم من اللبين استحق عليهم فيقسمان بالله. فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَعَتَدَيْنَا إِنَّا إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ذلك أدنا أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوه والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم نألا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذا أيتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلات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 وَإِذ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذ كَفَفْتُ عَنِ السِّرَايِينِ عَلَىٰ كَثِيرِينَ إِذ جِئْتَهُم مِّنَ الْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ وَإِذ أوحيت إِلَى الْحَوَارِينِ أَن آمِنُوا بِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَشَهِدْنَا بِأَنَّنَا إذ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن أكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين